وَمَا لَنَا أَن لَّا تَأْكُلُوا مِمَّا كُتِبَ لَكُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ انَّ كَثِيرًا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَذَاتِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينُ لَا يُحُونُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ يَتَّقِي فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا بَصِيرٍ كَتٰلِكَ كُنْ زُيْنًا لِلْكَافِرِينَ مَا كُنُوْ يَم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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا مَتَىٰ يُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الصَّغَاءَ عِنْدَ اللَّهِ غي واذاه الشديد بما كانوا